جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل حفظك الله ما هو السبب في تكرار بعض الأحاديث أو الآثار مع أنها بنفس المتن؟ عند المصنف رحمه الله تعالى وكذلك يأتي كثيراً في كتب أهل العلم. يتكرر الحديث ويكون تكراره لا يخلو من فائدة إما أن يكون المصنف ساقه من طريق أخرى تشهد للطريق الأولى مثل ما مر معنا اليوم أثر بن عباس رضي الله عنهما عندما كان يدعو غلمانه غلاما غلاما فكان مر معنا هذا الأثر فيما سبق بإسناد فيه كلام ومر معنا في درس اليوم بإسناد حسن فإعادة المصنف لهذا الأثر لأنه من طريق أخرى وقد يكون أيضا بلفظ أتم فيعيده لمجيئه من طريق أخرى بلفظ أتم من الطريق الأولى فلا يخلو في الغالب التكرار من فائدة أو لطيفة أو نكتة علمية سواء عند المصنف رحمه الله تعالى أو عند غيره من أهل العلم يقول هل نقول لفاعل الكبيرة أنه ناقص الإيمان كالزان مثلا وأما من لم يزني فنقول بأنه مؤمن مطلقا الوصف بالإيمان المطلق لا يكفي فيه مجرد ما يرى من ظاهر الإنسان الوصف بالإيمان المطلق لا يكفي فيه ما يرى من ظاهر الإنسان بل يرجع إلى اعتبارات كثيرة ولهذا نهى السلف رحمهم الله عن الوصف بالإيمان المطلق عملا بقول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى ولهذا قال بن مسعود كما مر معنا لمن قال أنا مؤمن قال قل إنني في الجنة لأن هذه أعظم تزكية لكن إذا أراد الإنسان أصل الإيمان فهذا لا حرج فيه ومثلت لذلك بمثال مثل قول الخطيب أو الواعظ أو المتحدث أيها المؤمنون لا يقصد يا من كملتم الإيمان مزكيا لهم بذلك وإنما يقصد يا من أكرمكم الله بالدخول في هذا الدين وأن كنتم من أهل هذا الدين فهذا إذا قصد أصل الإيمان لا حرج ومن أحسن ما يكون في تقرير هذا الأمر وتوضيحه أثر الحسن عندما سئل امؤمن أنت قال الإيمان إيمانان ومر معنا الأثر غير مرة نعم يقول ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسباب عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسباب أنهم يثبتون الأسباب وأن الله عز وجل جعل الأمور مرتبطة بأسبابها ودعا عز وجل في آيات كثيرة إلى بذل الأسباب التي تصل بالإنسان إلى رضوان الله عز وجل وجنته وحذر أيضا من بذل الأسباب التي توصل الإنسان إلى صخط الله عز وجل وغضبه والأسباب ثابتة ومتقررة ودل على وجودها كتاب الله عز وجل وسنة نبي عليه الصلاة والسلام وايضا في الوقت نفسه جاءت النصوص بالنهي عن الاعتماد على الأسباب بالنهي عن الاعتماد على الأسباب فالمطلوب من العبد في هذا المقام أمران بذل السبب لأن الشريعة جاءت بذلك وحثت عليه بذل الأسباب النافعة وفي الوقت نفسه عدم الاعتماد عليها وان يكون اعتماد الإنساني وتوكله على الله عز وجل، وقد جمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فقوله احرص على ما ينفعك هذا فيه بذل السبب، وقوله واستعن بالله هذا فيه التوكل على الله على الله وحده. وقصة الرجل الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الطريقة المناسبة التي يتعامل بها مع ناقته فقال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل هل أفعل السبب وأتوكل على الله أو أهمل السبب وأتوكل على الله أيهما أفعل وأصير إليه من هذين الأمرين قال عليه الصلاة والسلام بل اعقلها وتوكل فقوله اعقلها و فقوله اعقلها هذا أمر ببذل السبب وقوله وتوكل عدم الاعتماد على السبب وأن يكون الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى ولما جاء بعض الناس إلى الحج ولم يأخذوا معهم الزاد وقالوا عن أنفسهم نحن المتوكلون نحن المتوكلون قال عمر أو ابن عباس رضي الله عنهما قال بل المتواكلون هذا توكل وليس توكل التوكل كما قال عمر الذي يلقي بذره في الأرض ويتوكل على الله أما شخص لا يلقي البذر ولا يسكي الزرع ولا يقوم بأي شيء من ذلك ويريد أن تكون حديقته غناء مليئة باطايب الثمار دون بدل لسبب وكذلك من يقول مثلا لن أتزوج ان أموت وإن كتب الله لأولاد يكون لأولاد يعطل السبب أو مثلا شخص يقول لن أطلب العلم ولن اجالس العلماء ولن أحفظ حديثا ولن أقرأ كتابا وإن كان الله يريد أن أكون من العلماء الأكابر المحققين أكون لكن أنا لن أطلب العلم في حياتي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إنما العلم بالتعلم التعلم هذا بذل السبب وفي الوقت نفسي إنما العلم بالتعلم أيضا وقل ربي زدني علما فتبذل السبب وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدك بالعون والتوفيق وأما بدون بذل الأسباب لا ينال الإنسان مثل ما قال القائل والله أعلم صلى الله وسلم على رسول الله